Oh. No, no, no. I'm gonna go get my phone. って。<a> صل على الحبيب الله يطل عليه わあ ويستح عليك أسر واشكر لله <شعر> <إيه دار بالخلط>. <laughs> so、The heck is right? but i t a sinner. I'm、uh、sorry. -huh. Uh -huh. uh -huh. いい<音楽> موسوعه النابلسي ل ل ع ل و ل ا الله الله الله إن الله الله ن و ي ر الله ا ل ن و ه نجارك م ن ا ل س و ع ه ا ل ن ا ا ل س ي للعلوم ي الاسلاميه 「なぜなら」 اذكر الله يا رب لا. AHHHHH <laughs> انت <تصفيق> حبيبت الله م الله الله الله بني ابتح <تصفيق> ي يالا ي ش م ح م و د يشرح صدرك يا مولاي おい الصادق الوعد ا م ا م ي ن اجعل بسر لربك النبي قال صلى الله عليه وسلم عليه قرات السويس امتحان We can't wait. No! واصلح عليك بما اعطيناك الكون فصل لعبدك ورسولك ان نجاك Yeah! ああどうも。Uh huh. واجعلنا كثريا كريما وفي القبر موسما وعلى السلع دمارا ومن النار سترا وحجابا والى الجنه دليلا وسائلتا وظهرانا يا ارحم الراحمين واتبع ك ذ رضاك ج ن شهيد قد فتح الله علينا من نبي وخير عند ويقف لحمله بلاوه القرانيه المباركه السلام علينا ذلكم العالم ا ل ق ر آ ن ي الاذاعي اقارب التحميل لدعم ا ل ت ل ف ز و ن العربي م ا ل ر ي ه القدس ا ل ع ر ب ي ة والعالم ا ل إ س ل ا م ي فضيله الفعل الجيد محمود أ ب و الوطن ا ل ص ع ي د البدعي معروف وفيه المعاني ب م د ي ن ة ا ل ق ا ه ر ة ن ق ن ن ا لكم على احد م ك ت ب ا ت ا ل ق ر س ا ل ع ا ل م ي ة الكبرى لصاحبها فجل سيحي ا ل ه ي د ل ى السيح المحم ي والاستغرص على ومحضر حمد عمار الشهير المحمد ا ل ا ل ص و الجميل او ملكه ي ج الديافولي ل الستنى القطبية م ي ن ا على ى ا ة ان اتي ح س ن أبو ي ا ب واولاده و إ ذ ا اردتم م ح م د أبو ي ا ب السعيد الخفي بعمره مارس الزياده و ت ح م و ه الايمان ن ت و ن ع على, أنا سعر أنا سعر أنا روضة على ان يعلمنا ما ينفعنا وان س ن ع ن ا باعمالنا وان يرحمنا مصطفاه ك ر ي م ة وان س م ن ا فسيح ب ن ا ء وان ي ج ع ل ق ب ل ه ا ر و ض ه في رياض ا ل ج ن ة وان يمتثلنا بها سويا على الغيب انه ولي ذلك والقادر عليك انا استودعكم الله الذي لا تضيع هديتكم وكفى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله ل عليكم وصحبه وسلم